سَلَّى اللَّهُ رَبُّنَا عَلَى نُورِ الْمُبِينَ أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا رسول الله يا رسول الله صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمال يا رسول الله يا رسول الله واسرى به ربي من الحجره ليلا الى المسجد الاقصى نور المبين احمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله يا رسول على نور المبن أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا رسول الله يا رسول